إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الالم لهم عذاب الالم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون